Book 2 28 28 20. 28 28 A hotelban, panaszok Fi'l fundok, shekáwa Fi'l fundok, shekáwa Az zuhany nem működik الدوش لا يعمل. الدوش لا يعمل. نم لا يوجد ماء ساخن. لا يوجد ماء ساخن. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ أيمكنكم أن تكلفوا أحدا يصلحها؟ السببان لا يوجد تلفون في الغرفة. لا يوجد تلفون في الغرفة. ن تلفزيون. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد بalcon شرفة للغرفة لا يوجد بلكون للغرفة أصوبة طول هانغوس الغرفة صاخبة الغرفة صاخبة أصوبة طول كيشي الغرفة صغيرة جدا الغرفة صغيرة جدا أصوبة طول شوتيت الغرفة معتمة جدا الغرفة معتمة جدا التفيتش نم التدفئة لا تعمل التدفئة لا تعمل الـ كونديسيونالوبرنديزيش نم المكيف لا يعمل المكيف لا يعمل التلفزيو رص. التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. إيش نمت تتك نكم؟ هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. نكم أسطول دراجون. السعر عال جدا علي. السعر غالي جدا. عندكم ما هو أرخص؟ عندكم ما هو أرخص؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟